Selamu alaikum warahmatullahi ja. wabarakatuh. Ja. يقول لقد انصدمت بعد كثير من القراءة والابطلاع اكتب رديئة خط رديئ بكثرة من يقول بجواز الاستيقاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة كبار هو هذا في المغني كلام وفي الافكار للنووي في التاريخ ج 1 وكذلك القصد اللاني هم لا يفرقون بالاستغاثه قد يقول بعضهم التوسل التوسل والصلاه بالنبي عليه الصلاه والسلام شرك اكبر والتوصل به هذه البدعة هذه البدعة ومع ذلك قد ينقلون المؤركون ينقلون الكلام على صورته ولا يتعقبون حتى الحاضر بن كذير بتاريخي يذكر بعض الأشياء عند بعض القبور من الناس أو ينقل كلام ولا يتعقب كذلك الذهب قد ينقل الشيء ولا يتعقب بالرجل قد ينقل الشيء ولا يتعقد والعوده على قائله اما الاستفاده هذا الشيء اكبر ما الله العظيم بيانو بوستال على غريبي لا لا, لا, لا التوسل موجود بكثر تجاه محمد بن الله ها من خصة العثب فرد من أفراد هذا الأهل لكن في افراد كثيرة توسل يعني قل أن يطبع كتاب في بولاق وتكون خاتمة الطب فيها توسل أي كتاب سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإفسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وَضْعُولَتُهُنَّ أَحَبُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْرَاحًا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 ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وذلك لأن الطلاق قبل الدخول فائن كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا غانت بانقضاء العدة لا رجعة لَهُ عليها وذلك في قوله تعالى وضعولتهن أحق بردهن في ذلك لأن الإشارة بقوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قرؤ يعني في ذلك الوقت في أثناء ذلك الوقت والقرؤ الثلاث واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهم إرادتهم الإصلاح في تلك الرجعة في قوله إن أرادوا إصلاحا ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرق هنا ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل يقصد الإضرار بها لتخالعه أو نحو ذلك أن رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواء لكن من ارتجع زوجته بقصد الإضرار وعدم إرادة الأسلاح هل تحل له بهذه الرجعة أو لا تحل له أن يطاءها أو لا وقاصد بذلك الإضرار لا نقصد بذلك الأسلاح الحرام لا إشكال فيه كان الحرام عليها نصد الإضرار فالإضرار محرم لجميع صوره وأشكاله مع الزوجة ومع غيرها لكن هذا هذا الفرض منصوص عليه من هي عنه بمفردي مع دخوله في النصوص العامه لكن هذه الصحه الراجعه هذا قيد ان اراد اصلاحا والا ليس بحق ردها فلتصح الراجعه نعم ها ها؟ هذا يا منع الآية وما يعني معانا الشرط إن أرادوا إصلاحا هم أحقوا بردهن بشريطة أن يريدوا الإصلاح هذا يقال أنه أعضي إقراءات الله سمت عنده وفي لو علم القاضي ان هذا الشخص يريد الاضرار ما يريد الاصلاح هل يصح الرجعه ولا يصح الرجعه اذا صح علم ما يصح اذا علم اذا علم اما اذا لم يعلم ما, ما حد بيقول شيء اكمل يمكن يشيل الشيخ هذا امم فالرجوع بقصد الاغراء بقصد الاغراء حرام اجماعا كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله ولا تمسكوهن غرارا الايه وصحه رجعته حينئذ لافتدار ظاهر الامر فلنصرح للحاكم بانه ارتجعها بقصد الضرر لا ابطل رجعته كما ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى التعامل, التعامل في جميع الأمور على الظاهر في جميع الأمور على الظاهر أما البواظن والخوافي التي لا يعلمها إلا الله لا يرتب عليها أحكامه يكون هذا ديانة بينه وبين ربه لا يحقر الرجل صح الرجل صح ما تجعل فأنهم ارتجع طيب لو ارتجع بهذا القصد وعلم القاضي وما صحح الرجعة ثم تمت العدة وخطبت تحلم الخطبها وزوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا أشهد على أنه أرجعها ولم ما انصر رفضني لا رجعتها الا لاجل ان حكم القاضي على هذه الرجعه هذا مش راجع الحكمه بهذا الشرط لو زودت شرط والمصر روح بشيء ولا اشترط لما صلحنا يعني من القاضي يقول القاضي يقول انا مرجعها بادي ما دام لي سلطان عليها فانا باؤذي بس مو انصر القاضي رجعتي خلاص مو انصر القاضي نعم الحكم يبقى. لا القضاء الحكم يرفع الخلال لكن أرجعها في في أقول في أمر يسوغ له شرعا أن أرتجعها طلقها واحدة ثم أرجعها بقصد الإرار ثم ساءت الأحوال وزادت المشاكل ثم طلقها ثم قيل وقيل باقي لك فرصة خذ حقك منها مو دراهم حد يقول لك اللي حصل منها نكد عليها بقيه حياتي ديما لك فيه فرصه الان يا لا يرجع من اجل ايش إذا ما اراد ضرار ولا اصلاح ها ومهما قلبت الأمر إما مصلحة له أو ضرر عليها على كل حال حكم الحاكم يقطع في المسألة ويتكون رجعة باطل أو يحق لمن خطبها أن يتزوجها ها انا بشر فقضي على محمد أسماء فمن قضيت له بشيء من حق أخيه نفس الشي. ف... نفسه الشيء إبين هو بالنفس لكن فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فالله الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يقضي على محمد أسماء وقاضي بشر يقضي على محمد أسماء يا ابن حلال القاضي ما يحل هذا الأمر اذا هذا قصدي ما يحل له اذا قضى وخاص الاضرار هذا العموم عموم حاجه ان ما انا بشر استنى يجدد الرب يجدد الرب ان لا ما هي مفكه ان اراد اصلاحا إن هذا شرط قيد لا إذا ما ارادت طيب ما ادرت رجعه وهي ملكوها هي زوجته اذا مطلق طلاق رجعي الزوج تارك وورث وما يريد لاي شيء كان كانه لو لم يطلق تفتدي ان قولوا ظال ولا الرجال من درجه لم يغير هنا ما هذه الدرجه التي للرجال على النساء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 ولا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة فكان فكم من امرأة أفضل من جمع من الرجال نعم وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي والخلق كأنه مجمع على ذلك لأن الأنفى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والصولية لكن إذا كانت الأنس نقص طبيعي خلقي لا تحتمل ما يحتمله الرجال لا في الأمور المعنوية ولا في الأمور المحسوسة فإقحامها في المخانع أليس ظلماً لها والله العظيم أنه ظلماً لها وإن أرادت وأين سولت لها نفسه وشيطانها بل شياطين للإنس والجن لكنه ظلم الله امرأة تحمل أثقال ما خلقت لهذا البقرة لما ركب صاحب والتبثت إليه وقالت ما خلقنا لهذا المرأة تعمل بناءة تعمل في مصنع تحمل الأثقال تزاول المهم الحديدية الله العافية نعم لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوذة بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين الطبيعيين بقوله أو من ينشأ في الحلية وهو في القصام غير مبين لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها فلزم المرأة جغره والتغطية عليه بالحلي فلنعى نقصها المراد جبره والتغطية عليه فلذم المرأة جبره والتغطية عليه لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه على المراد نعم جبره عليه بالحل ها نذن هلزم المراد بكل فلز سن ما في فلز فيه اي طبع لنا ما في فلازم شي لا فلازم ما فيه أصلا المراد جبره والتغطية عليه المراد جبره والتغطية عليه بالحلي كما قال الشاعر وما الحلي وما الحلي, وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسم قصر وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور ولأن عدم الكثير من الناس إذا رأوا شخص يتزين يتزين يقول هذا يشعر بنقص وهذا موجود يكتب في علم النفس مع أن جمال مطلوب لكن إذا بالغ فيه دل على أن هناك شيء يريد الضبط لا لكن التجمل في الأصل مطلوب والبذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان والحديث صحاها من خجر وغيره نعم يعني ينبغي يكون المسلم متوسطا في أموره كلها ها لا عادي كون نسان عادي ما ولان عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي كما قال الشاعر جريت بسين وان ان لم يحتاج لان مزوره عندك كفهمنا من الصفه ولأن عدم إبانتها ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت بليل على الضعف الخلقي كما قال الشاعر هنا أكسب عندنا صفر. بعد أن يزور ولأن عدم ولأن عدم إبانتها في الخصام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 به سكتة حتى يقال مريب ولا عذرة في النساء لأن النادر لا حكم له لأن بعض النساء في الإبانة،, الإبانة في الإبانة تستطيع ما يستطيعه الرجال بل بعضهن أشد من كثير من الرجال في هذا البال عندهم فصاحة وبلاغة وجرأة ومع ذلك ليست يصبت ماتش لأنه خلال الأسر وهي نادرة في النساء والنادر لا حكم له الحمد لله في الحمد لله في محمد. المحامات بدأت أول وحدة تتحامل في مسألة خلال أشهد التابع على النساء ها؟ على كل حال اللهم استعان المحاميه بدات باول خضية للنساء مسألة خلع واعضاء الشوره يا ابو الخير ترى المراه باول المطالب نعم موجود لا لا كثير احنا جبنا من بالحج مال جاءت امراه مصريه و... سبحانه الله ويت... كنت تعمل مديرة شركة سكت تبريد رجال هي لكن متى تكون النساء بهذه المثابة إذا ضعف الرجال أمامهم وإذا كانت رجال يسكت ما سوت سنة شياطين الإنس الذين نفخوها جعلوها بهذه المثابة حقوق الإنسان ومدري أيش و... صاروا ينفخون في هذا الموضوع حتى وصل النساء إلى هذا الحد إلا عهدنا النساء أولا الأمر ما كانت تمشي لا ما أعرف الجدار وكانت البنايات من الطين اللي فيها التبن وإذا وصلت البيت إذا العبات كلها من, من هذا التبن مليانة لأنها تزاحم الجدران ما تزاحم الرجال والآن كنت تؤخر عن الطريق والله تبعد عن الطريق ها الله المستعان ان فيها امراه فهي مظلومه او ظالم بدون تردد واشار بقوله وبما انفقوا من اموالهم لان الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب الان في قياده المارشده بترقب الكفر اذا ان شاء صحيح هو اللي الكفر استبر راح الشر تبرعوا له للفساد لا يوجد شخص كبير السن لو ما اقول لا لا لا هذه الأمور رجعنا صعبة إذا قررت الرجعنا صعبة لأن وراءها وراء وراء. لا ما وراءها المسألة سعبة لا لا لا لا يرجعون لأن المسألة صعبة لكن نسأل الله جل وعلا أن لا يحصل هذا الأمر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 من الطرائف فيه شخص فقير يقرأ القرآن على واحد من المشايخ والشيخ مشهور ومعروف ويأتيه من الزكوات من بيت المال ومن المرسلين إلى هذا الشيخ يوزعه على نظره فجاءه يوزعه على الفقرة فجاءه هذا القارئ هذا الشيخ الشيخ كبير ادركته هنا وفقير وقال له الشيخ زوجتك كنته المساعد المساعد والله تشتغل تسف وتكسب سكت ووصل هذا الدور بقراءة وقلت على الرجال وقلت على النساء وجاء هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النساء وخوّمات على الرجال قالوا الشيء الخطيث كلام تلت بوله خوّنية أقول كلام الله معروف وواضح لكن هذا كلام كانت سأعطاه أعطاه من الزكاة نعم فقير أنا الفقير لا فيه فقير أستمر ها شو مال هو يقصد باش الشيء نعم انا خايف ما انه يقبل يستفيد لكن لا يكون هو الأصل وفي الحديث تصدقنا ولو من حليك تصدق بدون مراجعة الرجل لكن في اسم أبي داود ما يدل على أنها لا تصدق مالها اللي بين زوجها لكن ما يرضي الناس اليوم لكن هو موجود اسم هذا الحسن نعم ولهذه الحكثة المشاري إليها جعل ميراثه مضاعفا على ميراثها لأن من يطوم على غيره مترقب للنقص ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله مساءكم حره لكم لأن من عرف أن حق له غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة ويوظف هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل فلو أكره على البقاء عملا من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره ولا ينتشر إليها فلم تقدر على تحصيل النسل الذي هو أعظم الغرض من النفاح بخلاف الرجل فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري ولذا يقرر كثير من آل العلم أن الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة بالمناسبة إذا اشترطوا في العقد أن يكون الطلاق بيدها ورضي بذلك المسألة خلافية من هم من يقول أن الشرط باطل والعقد صحيح ومنهم هم من يبطل العقد لأن الشرط منافي لمقتل العقد لكن لو تزوجوا ومضت أمورهم ثم قالت أريد أن يكون الطلاق بيدي فوضني في الطلاق فوضها في ذلك ما في شيء كما لو فوض غيرها لأن حقه له يوكل عليه لكلام ما إذا اشترد في اصل العقل يكون بيدها أجيكم من هذا النوع ها نعم قوله تعالى الطلاق مرتان واهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ولكنه تعالى بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي بعد بعده الرجعة لا مطلقا وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا حل بعدها المراجعة إلا بعد زوجه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 وروي هذا مرهوعا إليه صلى الله عليه وسلم تنبيه ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة أو تسريح بإحسان. هذه الطلقة الثالثة يعني بعد الطلاق مرتان سإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو مراجعة وما حسن ال28 والتعامل او تسري حاله تلقى ثالثة لكن هل هذا يقضي عن الاشكال من ظاهر الايه التلاق مرتان انه محصور في مرتين هذا اللي قرره الشيخ ما يخال عندنا اشكال فيه ها ريش كالي يقول ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ولكنه تعالى بيّن أن المنحصر المرتين هو الذي الذي تملك بعده الرجعة لأنه ذكر تلقى ثالثة تلقى فلا تحلوا لهم بعد حتى تنكحوا بين هذا وهم الدائري قول بعض العلماء الطلقه الثالثه وهي المذكوره في تعالى او تسريح باحسان يعني هي المنصوص عليها بقوله فانطلقها بلا تحلل او رجعه فليس المفرد ما تقدمنا للشريح على الرجعه على الثانيه على المراجعه من دون رجعه وليس الطلقة ثالثة لأن هذا يقوله قال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى وتصريحا بإحسان وروي هذا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكن قال بعض القول ضعيف لسي الطلقة الثالثة الطلقة الثالثة منصوص عليها بما بعد وقد أقشم بين الطلقتين الثانية والثالثة الخلع نعم تنبيه ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي نعم في ايش طلقة الثالثة. الشيخ قال لنا بيجيب لك كلامه ما حد في المسألة كثير جدا الشريطي <تصفيق> نعم ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى الطلاق مرتان الآية يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد وأشار البخاري بقوله باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكلماني من أنه تعالى لما قال الطلاق مرتان علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين وإذا جاز جمع التطليقتين دفعه جاء جمه الثلاث ورد ابن, ورد ابن حجر هذا لأنه قياس مع وجود الفارق هذا بناء على الحصل في الأسلوب وأن الطلاق مرتان فقط وأن أحد المرتين جمع فيها تطليقتان معانا هذا في تقرير الكلماني علمنا أن أحد المرتين جمع فيها بين تطليقتين يكون المجموع ثلاث ويكون خين عيداً حصر صحيح والظاهر مراد هذا كلام الكلماني لكن هذا كلام متعقق ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق وجعل الآية دليلاً لنقيض ذلك قال مقيده وعفى الله عنه الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطبيقتين كما ذكر بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا وكما فسّر به الآية جماهير علماء التفسير وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى أو تسريح بإخسان عام يتناول إيطاع الثلاث دفعة واحدة ولا يخفى عدم ظهوره ولكن فوله الثلاث دفع دفعة واحدة قد تقدم لأن التسريح بإحسان هذا متحقب للطلقة ما يبقى لواحد نعم. ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلغب واحد لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة أخر وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من خالف فيه والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحاً تاما فنقول وبالله نستعين اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمع حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح في لعانع ويمر العجلاني وزوجه فإن فيه فلما فرضا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أنفكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه انه اوضاع <تصفيق> <تسجد> الثلاثه عبد الله تاسع من الفاتح امم ايه That قال رحمه الله تعالى باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإشسان لكن هذا اختيار الإمام رحمه الله يقول باب من جوز ما يدر على اختياره وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى ان ترث مبتوته ان ترث مبتوته يعني هي مبتوته وقال الشعبي تارثه يعني طلع المرض مرض مخوف يخشى أن يكون السبب حلمانه من الارث وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت أن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ثم ذكر حديث اللعان فلما فرق قال عبو عمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها وطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فكانت تلك سنة المتلاعينين ونظم ذكر حديث عائشة أخبرني حروة بن الزبير أن عائشة أخبرتها من امرأة رفاعة القراضي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله من الرفاعة تطلقني فبت طلاقي هو يحتمل تكون آخر طلقها وتكون مجموعه نعم أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه أنه أوقعت ثلاثة كلمة واحدة ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد المخالف لاستدلال بهذا الحديث لأن المفارقة وقعت بنفس اللعام الا لم يصادف تطليقه الثلاث تطليقه الثلاث محل ورد هذا الاعتراض كما لو طلق الرجعيه بعد فراق العده اذا انتهت عدتها ثم طلقها يقع له ما يقع ما يقع له لم محل ورد هذا الاعتراض بأن الاستجابه بالحديث من صيغه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ايقاع ثلاث مجموعه فلو كان من على انكره ولو كانت الفرقة بنفس بنفس اللعان وبان الفرقه ليزعم ان اطلاق الثلاث المجموعه هذا القول بانه طلاق بدعي واسب السني الرسول عليه الصلاة والسلام لا من ابتدع في حضرته نعم وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع والعلماء مختلفون في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان وإنما تتحقق باللعان الزوجين معا وهو روايه عن احمد هذا فواء من فراق على اللعان اولا الفرقه المؤبده ثانيا سقوط الحد وانتفاء الولد وكفاء الولد وتثبت الاحكام بفراق الزوج من اللعان او لا بد من فراقهما معا هذا الذي يجب الشيخ نعم وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة لأن الطلاق بيده كذلك الفرقة المرتبة على اللعان بيده فإذا فرغ وقعت الفرقة نعم. وهو قول سحنون من أصحاب مالك وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتبعهما إلى أنها لا تقع حتى يوقعها الحاكم واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قدفها واخرجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ايضا في صحيحيه عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال لا رسول الله الله لا رسول الله بين رجل وامراه من الانصار وفرق بينهما ورواه الراف في الجماعه عن ابن عمر وفيه تعلم أن قول يحيى بن معين إن الرواية بلفظ فرق بين المتلاعينين خطأ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم لا مطلق بدليل جبوتها في الصحيح من حديث لا يتكلمون في الأسانيين ما يتكلمون في المتون فقول الخطأ يعني في الإسناد المتقدم لا يتكلم في الماتن والحكم هناك بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى قال ابن عبدالبر إن أراد من حديث سهل فسهل وإلا فمردود وقال ابن حجر في فتح البار ما نصه ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى ابن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ فرق بين المتلاغنين إنما المراد به في حديث سهل بخصوصه فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان انتهى محل الغرض منه بلفظه وقد قدمنا في حديث سهل فكانت سنة المتلاعنين واختلف في هذا اللغض هل هو مدرج من كلام الزهري فيكون مرسلا وبه قال جماعة من العلماء أو هو من كلام سهل فهو مرفوع متصل ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي داود من طريق عياض بن عبد, ابن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل قال فطلقها ثلاثة طليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه يعني بالاقرار سنه باقراره عليه الصلاه والسلام والإقرار أحد وجوه السمن قول الفعل الاقرار الوصف وزاد بعضهم الحمل يعني قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجف معامي أبدا هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري قال الشوكاني في نيل الأوطار ورجاله رجال الصحيح قال مقيده وعفى الله عنه ومعلوم أن سكت عنه أبو داود فأقل درجاته عنده الفسن وهذه الرواية و... أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة ما سكت عنه فهو صالح ما فيه وهن شديد بيّنته فهذا عمس قلته وما سكتت عنه فهو صالح وابن كذير يقول وقف على نسخة فيها ما سكت عنه فهو حسن والصلاحية في قول أبي داود في أكثر النسخ وأصح النسخ أعم من أن تكون للإحتجاج بل قد تكون الصلاحية للاستشهاد وعلى هذا قد يسكت عما ضعفه ليس بشديد وهو مفهوم قوله وما فيه وهن شديد بينته يلتقي هذا مع هذا وواقع ثنن أبي داود يشهد بذلك فقد سكت عن أحاديث كثيرة لأنها لا تنبرج تحت قوله وما فيه وهن شديد بينته فهو لا يبين الوهن غير الشديد وهي الوهن الشديد وقد سكت حيضا في أحاديث عن ضعف شديد لكن قال بعضهم أنه تم البيان في موضع واحد لأن التضعيف من أجر راوي مر في موضع آخر أو فيما سئل عنه كسؤالات الأجر او في المراسيل بيّنه المقصود أنه بيّن لكن ما ضعفه غير شديد الواقع يدل على أنه يبينه أحياناً وكثيراً ما يسقط هو المفهوم من قوله وما, وما من شديد بينت المفهوم أن غير الشديد لا يبينه ولذا الاحتجال أو العمل بسكوط أبي داود مجرد سكوط حديث لا يسلم لا يسلم لأنه سكف عن حديث كثيرة فيها ضعف لكنها لست من الضعف الشديد الذي انسزم بيانه نعم وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاء وبها تعلم أن اختجاج البخاري الفقهاء يفرحون بمثل هذا الكلام ما في ضعف شأنه سكت عنه وصالح يفرحون لأنهم ليسوا من أهل الصناعة ونسوا من أهل العناء ولا يكلفون نفسهم يقول خلص يخرجون حديث سكت عنه وبدعون يمشون ويقلدونه فيها واعتمدون القواعد العامة التي يخرج عنها افراد كثيرة جدا يقلدون لأن هذا بس شأنه بل الأمر أشد من ذلك يستدلون بالأحاديث الضعيفة وشديد الضعف بل في بعض كتب الفقه حديث موضوع لأن هذا شأنه ليس شأنهم ليسوا من أهل الصناعة وإلا فالكمال أن ننفقيه بل المتعين أن الفقير لا يرتب حكم على حديث حتى يثبت عنده ولو بالتقليد ولو بالتقليد وقلد إمام من الأنم صححه استمت من حكم ما فيش كان لكن كونه يعمل بأحاديث لمصحح أحد وضعفها شديد ومنكرة وفي شيء منها ما يتنوع عليه علامات الوضع هذا فلا فقه إلا بحديث ولا حديث إلا بفقه بد من الجمع بينهم <تصفيق> الإشكال من الحديث الصحيحين يقول روية وفي حديث ليست من في دواوين في شيء من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا جهل بالصناعة كل هذا جهل نعم وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعة لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري رحمه الله يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبي داود مطابق لترجمة البخاري وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها لأنها ليست على شرطه فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ طلاق الثلاث دفعة يبطل او يبطل بإيضاح إن أنه لا عذرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له بناء على أن الهرطة يعني بوضوح يبطل يعني يبطل بإيضاح يعني بوضوح أنه لا عبرة لسكوتي وتقريري إله لأنه سكف على شيء ما له في فيه أو ما له, شيء ما له تأثير في المسألة لماذا لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كلامه بعد ذلك ما له تأثير وقع بعد أن حصلت الفرقة بالنعام فوجود مثل هذا كلام مثل عدم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يقر على باطل لو كانت الثلاث من مجموعة بدعة محرمة كما يكتيبه الشيخ الإسلام وجم من أهل العلم كان النبي عليه الصلاة والسلام قل حوالي يبين أن هذه بدعة سواء كان لها أثر أو لم يكن لها أثر أنه لا عبرة بسكوته نعم أنه لا عبرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له بناء على أن نمفرقة بنفس اللعاني كما ترى وذهب عثمان البتري وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين عثمان البتري هذا شيخ لأبي خنيفة والشعثاء جابر بن زيد من فقهاء التابعين المشهورين المعروفين الذين لأن غالب فقه الإباضية مبني على أقواله هو مقدم عندهم عثمان البتي هذا الذي قال أبو حنيفة ونقله في الخطيب في تاريخ لو كان النبي حيا ما وسعه إلا تقليدي هو البتي إلا تقليدي اللي هو البتي ما هو النبي غلط ها ايه في تاريخ الخطيب وشن عليه الثوري بسبب هذا الكلام كاد ان كاد ان من البلد خرج الخطيب ها الخطيب لينقل هالكلام اللي مو صياحهنا بعنيف وكلام محرض رساله البكتي البتي هذا شيخ لأبي حنيفة يعني مثل ما قال لو كان أخي موسى حيا موسعه للاتباعي قال لو كان البتي حيا موسعه للتقليد تصحفت في تاريخ الخطيب والخطيب لقى على تصحيفه وشن على أبي حنيفة ها شن عليها كوزة دعم إلى أن الهوقف لا تقع حتى يوقعها الزوج وذهب أبو عبيل هذا الذهبي ذهبي يمكن في اول امره ها اي ما عندك حتى لو قاعد شغل عين فيه شيء في رمز الشيخ الاسلامي لكنه ما هو ما هو بالقول اللي مافع الذهبي نعم شلون نعم وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمر قطعيا حتى ترد به ذلالة تقرير النبي بنفس القذف قذفها بأنها زانية والله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحه إلا زاني أو مشرك الزاني لا ينكحه إلا زانية أو مشرك ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين يعني أنه قذفها واعترف بأنها زانية فيحرام عليه فوقعت بذلك الفرقة لا لعان ولا إلى طلاق ما تقول هنا فقع وذهب أبو عبيد إلى تقع بنفس القذف لأنه اعترف بأنها زانية والزانية حرام عليه نعم ولا بهذا تعلم انك وان الفرقه بنفس اللعن ليس امرا قطيا حتى, حتى ترد به دلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى العجلاني على ايقاع الثلاث دفعه الساغي في الصحيح لا سيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح لأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ ذلك فإن قيل قد وقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس وقضاء الليس عليه قوس ولا سكنا من أجل أنهما يخترقان بغير طلاق ولا متوفا عنها فالجواب أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنة للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس وليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم النفقة والسكنة والمطلقة الطلاق البائن ليس لا نفقة ولا سكن وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكن هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من هذا الطلاق أو بالفسر بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنة على أصح الأقوال دليلا فعلم أن عدم النفقة والسكنة لا يتوقف على عدم الطلاق وأوضح دليل في ذلك ما لكن لو كانت البائمة حاملة حبلة تزم النفقة في عبارة بالزاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله للحمل نفسه لا لها من أجله اللي معك شمال الكلام شو ثالثة والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله شو جرينا والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله ها؟ هي ليس لها نفقة بائن لكن شلون ينفق على الحمل نفسه ولا ينفق على المرأة من أجله شلون؟ لا لها من أجله انه ما اشرب الحليب ها اعطيها الحليب عشان يرتفع الجنين حتى نلاقي القواعد بالرجل نعم نعم والنفقه للحمل نفسه لا لها من اجله لا لا لها من أجله نفقة الراجعية نفقة الراجعية لذلك النفقه للحمل نفسه لا لها من اجله خاطر غير السمكه الماضيه انضمي ها سمعت. لا لها من اجله هي اه كمان في الحمراء والله يتكلم متصل انا راجع ليش الرضام والنفق نشوف يجيبوا لها من, لها من أجل شيء ليست لها من أجل الحمل ما هي نفقة؟ نفق هل النفقة في مثل هذه الصورة طعام يصلع للحمل أو يصلع للأم؟ السلام عليكم اجل محمد احمد السلام عليكم لكن هذا ذلك عشر 10 دقائق سن النسيت الفوائد ونأخذ نقالب على الحمد من ماله ونأخذ نصه ونأخذ في هذه الحالة من يجيب لنا السلسفين في الترسل المقادم عندما ذكرها نقل عن غن قواعد البرقى والمسيحة من الموضوع والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنة هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفس بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنة على أصح الأقوال دليلا فعلم أن عدم النفقة والسكن لا يتوقف على عدم الطلاق وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلق <تصفيق> نعم مسأل الرابع عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها حامل هل, لها هل هي لها أو لحملها في المسألة بوايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل واختيار الخرق وأبذكر وينبني عليهم فوائد ذكر فوائد قال ومنها إذا كان الزوج معسرا فإن قلنا أن نفقة للزوجة وجبت عليه الحق ثابت في حال اليسر والإعسار وإن للحمل لم تجب عليه لأن نفقة الأقارب مشروطة بالإعسار دون نفقة الزوجة ومنها لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة إن قلنا هي للحامل لزمت الوردة وإن قلنا هي للزوج لم يلزمهم بحال ولو غاب الزوج لازم تلخصها فقو أنفقوا عليهن لكن أنفقوا عليهن لهن أو للحمل إيهاد <تصفيق> <هي تصفيق> مجمسا سبيل معك خلا بحثة بوحثة لكي تخلص من المسائل لما العلاقات من الموضوع نعم وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيص رضي الله عنها أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنا أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأصحاب السنن وهو نص صريح صحيح في أن البائن في الطلاق لا نفقة لها ولا سكنة وهذا الحديث أصح من حديث ابن عباس المتقدم وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقة وقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر وقال الدار قطني السنة بيد فاطمة قطعاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر في قال, ابن قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقينا أنها كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت قالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتهم حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث ضواه أبو داود والنفائي وأحمد ومسلم بمعناه فتحصل أن السنة بيدها وكتاب الله معها وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها وللعلماء ذي نفقت البائم وسكناها أقوال غير هذا فمنهم من أوجبهما معا ومنهم من أوجب السكنة دون النفقة ومنهم من عكس فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس المذكور وأنه أصح من حديثه وفيه التصريح بأن وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنة لا يتوقف على عدم الطلاق بل يكون مع الطلاق البائن وأيضا فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث دفعة في الرواية لا يتوقف على عدم الطلاق بناء على أن السقوط معلق باللعام لا بالطلاق وأن كل مطلقة لها أن نفقه السقوط هذا الكلام أي فلنبائن سواء كانت بطلاقنا وغيره لا نبقة لها ولا سكنة لأنها أجنبية عن المطلق نعم هل فلقها البتة آخر ثلاثة تطريقات يحتمل أن تكون مجموعة وأن تكون الثالثة طلقة الثالثة نعم تكلم الشيء وأيضاً فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاثة دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث والمثبت مقدم, مقدم على النافي فإن قيل إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة أبو خالف <تصفيق> على أنه فقد حمل من حمل نفسه لا لها من أجله تعالى تجرب تجرب خلص ما. ترتب على فوائد خلي يرجح الشيخ شنو ذكر القولين <تصفيق> في بصدد تقرير القول الثاني لكن القول الاول ايضا ب... وضحه الشيخ وذكر دليلا هم وذكر الفوائد اللي عليه على كل حال يراجعون يحذر من السلام الله خير اللهم صلي على المشمعين